لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال جنتان عن وشمال رب واشكروا له قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبد دلناهم فاعرضوا فابسلنا عليهم سيلا عذبا وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ثقل خمط وا وبدلناهم بجنتيهم جن تَثِيلَ <تصفيق> وَاتِيكُمُ الخَمْصِ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وَجَعلناذَنَهُ وَدَنَ الكُرََِّي بَقْْنا فيِيهَا قُرًَا ظاهرَةَم وَقَدَّرنَا فيِي السَّيد وَجَعلنا دَنَهُ وَدَنَ الكُرََِّيذاَا رن سير فيها ليالي وآيام آمنين سير فيها ليالي وآيام آمنين فقالوا ربنا باعد بين اثارنا وظلم انفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لَئِن شَكُرُوا لَأَزِيدَنَّهُمْ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ لَن نعم لمن يؤمن بالاخره انما من من هو منها فيش وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ ولدعوا الذين دعمت من دونه الا قل ادعوا الذين دعمتم من الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شر لا يملكون وَمَا لَهُم فيِيهِ مَ مِن شِتِم وَمَا لَهُ منهم مِن غُمِّظَاهيد وَ